براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشرِّكين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدت فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من يا رسول فإن, فإن ترتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَن يُنقِصُوكُم شَيْئًا وَلَن نُّظَاهِرَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَّقُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضعوا عليكم أحدا فأكونوا إليهم عهدهم إلى إن الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين فايذًا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مرصد فَسَيُنْغِضُونَ الْأَجْدُرُ مَشْرُوبُكَ فَتَكُثُّونَ فِي نَحْوِ حَيْثُ وَجَدْتُوهُمْ وَقُتِلُوا وَأَسْرُوهُمْ وَاخرجُوا لَهُمْ كُلَّ طَرْفٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ الصلاة والآسفة جاء تخلو جليله إن الله رفيع إن الله رفيع وإن أحد من المشرفين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وإن احد من الموسيكين استجارك فادنب حتى يسمع كلاما ثم اذهبه ممنى ذلك بانهم قوم لا يعلمون قوم لا يعلمون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 لِّلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن دِينِهِمْ وَهَاجَرُوا إِلَىٰ دِينِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إن الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبو فيكم إلا ولذهم كيف وإي عليكم لا يركبو فيكم إلا ولذهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَهَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِنْ تَابُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون، ونفصّل الآيات لقوم يعلمون، وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهن وقعن في دينكم فقاتلوا أمة الكفر، وإن أعمالهم بعد عهد وقعوا في بيكم ثقاتوا أعمة الكفر إنهم لا أعمال لهم لعلهم ينتهون <تصفيق> ألا تقاتلون قوما نكسوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. ألا تقاتلون قوما نكسوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. أتقشونهم؟ أتقشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم. قاتلوهم يعذرهم الله بأيديكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشك صرور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذرهم الله بأيديكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشك صرور قوم مؤمنين ويذهب غيب قلوبهم ويذهب غيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم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 ولا عفوا ولا يغفر لنا والله قدير بما تعملون والله قدير بما, بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر لا زادوا المُجِينين يوم مُسَجِّدَنِ الشَّيْطينَ رَأَنَّهُمْ فِي الْحُسْرَةِ هُلَاءَ أَتَحَرَّكَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ هُلَاءَ أَتَحَرَّكَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ خَالِدُونَ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعني مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَىٰ أولئك أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أجعلكم فقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله. لا يستون عند الله. لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُنَاكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُنَاكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يبشرهم ربهم منه ورضوان وجلنات له جهان عزوك خالدين, خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الله أجر <تصفيق> عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أئمت الحب الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تستهينوا وَلَسْتَ أَمْنِيَةٌ أَلَسْتَ حَمٌ كُفْرٌ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ وَمَن يتولهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباؤكم وأرهاؤكم وإخواركم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن قل إن كان آباؤكم وأرهاؤكم وإخواركم وأجواتكم وعشراتكم وأمورا لكترسموها وتجارة تخشى لكتادها ومفاكل ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره وَالْفَاتِينَ تُذْبُّنَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاكِ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّطُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاتِكِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاتِكِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ تَمَوَّلِيتُمُ الْبَرِّيَّ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ تَمَوَّلِيتُمُ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 زلكم جلّمته وعزّا الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين ثم يتبخّر الله من بعد ذلك على من يشاء. <تصفيق> والله رزق الرحيم، والله رزق الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عمه هذا. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ لَلْمُشِيكُونَ فَلَا يَفْرَضُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْبَعَهِ مِنْ هَلَا وَإِنْ شِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ Allah'ın adını yücelten Inna Allah alim Inna قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون بين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا وقالت اليهود زَيْدُ بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وَقَالَتِ, الله وقالت الله قولهم بأفواههم رَبُّ اللهِ وَقَالَتِ يُبَاهِؤَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلٍ يُبَاهِؤَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلٍ فَاتَلَهُمُ اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من, من دون الله والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا اتخذوا فِي حَبْلِنَا مُرْجَمًا مَاعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, لا إله إلا هو سبحانه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 هو الذي أرسل رسوله بالهداية وبالحق ليظهره على الجنيق له ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهداية وبالحق ليظهره على الجنيق له ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا. من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويفدون عن سبيل الله يا أجوى الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن والذين يتنزون الذاب والفضة ولا يمتقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم. والذين يتنزون الذاب والفضة ولا في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يَوْمَ النَّارِ إِنَّمَا تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِتَنْفُذُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْمِذُونَ اَذَمَ مَكَانُكُمْ إِلَى الْيَوْمِ فَتِقُومُ فَتَخُونُكُمْ تُمْتَسِحُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعُ من حُرُمٍ فَمَا شَاءَ ۚ إِنَّ يَوْمًا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَخْرَجَ الْحُثُورَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ لَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وقاتل المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافِتَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافِتَةً وَلَمُوَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ قَوْلُهُمْ أَنَّ الظَّهْرَ مَسْتَقِيمٌ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا كُلٌّ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضل بِهِ الَّذِينَ فَجَعَلُوا يُحِلُّونَ وَحَرَامًا وَيُحَرِّمُونَ وَحَلَالًا وَيُحَرِّمُونَ وَحَالًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَ وَحَالًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ لئن لهم سوء أعماله. لئن لهم سوء أعماله. والله لا يهدى القوم الكافين. لا يهدى القوم الكافين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سجد لله إشتاقتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا فينا لكم في سجد لله إشتاقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفقوا يعذبكم عذابا أليما، ويسدد القوم من غيركم ولا تضروه شيئا، إلا وعذابا أليما ويسترق القوما غيره ولا تغفوه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير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 ما في الورث يقول لا تحزن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأن بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا فأنزل الله سكينة عليه وأن يده لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفوقي فافا واتقالوا وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفوقي فافا واتقالوا وجاهدوا باموالكم وانفقتكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون هَلْ يَكُونُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَصْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِلْسَّبْعُونَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَلِيلًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِلْسَّبْعُونَ وَلَكِنْ بعدت عليهم الشصة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم وجهم والله يعلمهم إنهم كاذبون. أذل الله عن كلمة أبت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتظلم الكاذبين. أذل الله عن كلمة أبت. لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لا يستأثنك المزين يؤمنون ذي الله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموابهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين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 فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعزوا له ردة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قودوا مع القاعدين ولو أرادوا الهروج لأعزوا لهم عدة ولكن كره الله دعاثهم فتفقهم وخيلة عدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل و لا أبوا خلالكم يرغونكم الفسنة وفيكم سمعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَرْهُونَكُمُ الْكِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وظهر أم الله وهم كارئون ومنهم من يقول وَلَا لي ولا تفتني ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في ألا في الإسنة سفقوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 وإن تصر كمسيبة يقولوا قل أخذنا أمر ما من قبر ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيب ما إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله فليتغك للمؤمنون قل لن يصيب ذا إلا ما كتب الله لذا هو مولانا وعلى الله فليتغك للمؤمنون قل هل إلا إحدى الحسنين، ولن تربصون دونا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن نتربص بكم أن يطيدكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا إنا معكم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 كنتم قوما فاكثين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة وما منعهم أن تقبل منهم لا تقاتلون إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون وَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَسُبْحَانَهُ وَلَا نُنْزِلُ كُنُهَهُ إِلَّا هُوَ كَرِيمٌ فَلَا تَعْجَلْ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا أَوْلَادِهِمْ فلا أموالهم وَلَا أولادهم فلا إنما يريد الله أن بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله لَوْمَ يَجْذُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ بُطْخَنَ اللَّوْنَ اللَّوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَلْمَحُونَ لَوْمَ يَجْذُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ بُطْخَنَ اللَّوْنَ اللَّوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَلْمَحُونَ ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إلا هم ومنهم من وَالدَّارُ الَّتِي بِهِ كُلُّهَا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ وَإِنْ مِنْ يُقْلِمُهَا إِنَّهُ يَقُولُ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتاهم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا ولو أنهم رضوا ما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 إلى الله راضيون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إنما الصدقات من فقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الفقاد والغارمين وفي سبيل الله ومنه السبيل فريبة من الله والله عليم حسيم تريغة من الله والله عليم حسين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه قل أذن خير لكم يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين قل أذن خير والذين يقرؤون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يقرؤون رسول الله لهم عذاب أليم. يعلقون بالله لكم ليبوكم والله ورسوله. أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلقون <تصفيق> بالله لكم ليرضوكم ورسوله أحق أن يرضوه إن ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له مخالجا فيها ذلك الخزي العظم ذلك الخزي العظم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون أن قل سُبَاتُ إن الله مخرج ما تحذرون السَّهْزَؤُ إِنَّ الله مخرج ما تحذرون وَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ونلعب, وَنَلْعَبُ قُلْ إِن سَأَلْتَهُمْ مَاذَا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَلَّا فِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ قُلْ أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لا تعتبروا فالك فرس بعد إمالكم إن أقوى صائفة منكم نعذر صائفة بأنهم كانوا مجرمين إن أقوى صائفة المنافقون بعض والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقذبون أيديهم يأوون بالممكن ويأوون على المعروف ويتبذون أيديهم نسوا الله نسيهم إن المنافقين هم الفاسقون, إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَاغْضَبَ ولانهم الله ولهم عذاب مقيم. ولانهم الله ولهم عذاب مقيم.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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذين قابوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما تم تعلمين من قلوب خلاصهم وخطم كل الذي خابه أولئك حبص أمنهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاطئون أولئك حبص أمنهم في الدنيا والآخرة وأولئك أولى خاسرون ألم يأتهم نبء الذين من قر لهم قوم حي وعاد وتمود وقوم إلى وأصحاب نرينا والمتفككين. ألم يَأْتِهِ النَّبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَلْرِهِمْ قَوْمُ قل نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِلْرَى إِنَّ وَأَصْحَابِ مَرْيَنَ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 مُتَّهِمٌ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يحرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الصلاة ويطيعون الزكاة ويطيعون الله أولئك سينرحمهم الله. أولئك سينرحمهم الله. إن الله عزيز وجل. إن الله عز وعد الله المؤمنين والمؤمنات جن. تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار طيبة في اعبادهنا صنبتا في جناتع وربوان من الله اصبر ذلك هو الفوز العظيم وربوان من الله اصبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم وما جهنم المصير ومخواهم كأنه ورث المغيب يخلفون بالله ما قالوا ولا خر قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهم بما لم ينالوا. يحبون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكبر وكفروا بعد إسلامه وأموا بما لن ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا ورسوله من فضله فإن يتوبوا يفخيرا لهم وإن يتولوا يعذلهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن يتوبوا يفخيرا لهم وإن الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض ولي ولا نصير وما لهم في الأرض ولي ولا نصير ومنهم من عاهد فضله لنا صدقا ولنكونا من الصالحين وإنهم من هذا الله لهم آتنا من فضله لنا صدقا ولنكونا من الصالحين. فَلَمَّا أَثَّمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ فَلَمَّا أَثَّمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وهم مُعْرِضُونَ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 وَاَنَّ اللَّهَ عَن نَّهْمِهِمْ غَفُورٌ ۚ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُصَّوِّرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الذين يزهون الوريين من المؤمنين وذقون والذين لا يزهون إلا جذبهم فيسخون منهم ثم الله منهم وله عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستوبر لهم إن سَوْفَ نُثِيرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يغفر الله اللَّهُ لَهُمْ سَوْفَ لَهُمْ أَوْلَاتَ لَهُمْ إِن لَهُمْ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهذى القوم الفاسقين.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 أموالهم وأمفسهم في سبيل الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفع في الحظ. وكرهوا أن يجاهدوا بها. وَأَنفُسِهِمْ فِي جَدِّ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِّوْ فِي الْأَرْضِ قُلْنَا أُجَاهَنَّ مَا أَشَدَّ حَرْوَ لَمْ كَانُوا يَفْحُوْنَ قُلْنَا أُجَاهَنَّ مَا أَشَدَّ حَرْوَ لَمْ كَانُوا يَفْحُوْنَ فَلَيَضْحَكُنَّ قَلِيلاً وَلَيَبْكُونَ كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَيَضْحَكُنَّ قَلِيلاً وَلَيَبْكُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإن رجعك الله إلى قائمة منهم فستذنوك للخروج فكلا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتوا معي عدوا. فإن رجعك الله إلى قائمة إنكم رضيتم بالقعود أول موت، فقعودوا مع الخالقين. إنكم رضيتم بالقعود أول موت، فقعودوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد من اممك أبدا ولا تقم على قبره ولا, ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فاسقون إنهم كفوا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا توجبك أموالهم وأولادهم ولا توجبك أموالهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم فَجَوْمَ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَمَامَنُوا أن بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ تَأَذَّنَكَ أُولُ الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ظَنَنَّاكُمْ مَعَ الْقَاهِرِينَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ وَصُنْ أَن آلِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعْرُوفِي زَنَكَ قَوْلُهُمْ وَفَالُوا ذُونَا نَقُمْ مَعَ, مع الْقَائِدِ أَرَادُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِهِ وَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون رضوا بأن يكونوا مع الخارج وكبع على قلوبهم فهم لا يفهمون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِ أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 سيصيب الذين كفوا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفوا منهم عذاب ليس على عفاري ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما يُم.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 تولوا وأعنهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تولوا وأعنهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الْقَوَارِفِ وَطَبَعَ الله على قلوبهم فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قلنا لكم قلنا نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فَإِذَا هُم مِّنْ غَمَمٍ فَيَرْسِلُ الرِّيحَ عَلَيْهِمْ تَدْعَاهَا زَخَّةً وَيُسْقِيهِم مِّن بَطْنِهِ وَيُخْرِجُ الْمَاءَ لا يحلفون بالله لكم إذا أنقذتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. لا يحلفون بالله لكم إذا أنقذتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَضَلُّ عَنْهُمْ فَإِن تَضَلُّ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضَلُّ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاتِحِينَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَضَلُّ عَنْهُمْ فَإِن تَضَلُّ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا عَنِ الْقَوْمِ الأعراب أشز كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب أشز كفرا والله عليم حكيب علي ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائب ومن الأعراب من يتخذ ما مغرما ويتعبط بحو الزوائف عليه دائرة السوء عليه دائرة, دائرة السوء والله سميع علي والله سبيع علي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 ساتينا من ذلله وخلواته وقول: ألا إنها قبة له؟ ألا إنها قبة له؟, إنها له الله في رحمته. الله في رحمته. إن الله غفور رحيم إِنَّمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعُظْمَى لِمَن يَتُوبَ مِنْهُمْ وَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أغدا رضي الله عنهم والنوع عز لهم جنات سقيتها كان أمنع الخالئين فيها أرز ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 تنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تنعذبهم مرتين ثم وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُونَ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ أَن يَثُوبَ عَلَيْهِ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُونَ سَيِّئًا إِنَّ يتوب عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم قد من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم قد من أموالهم صدقة امهم وذكره بها وصلي عليه ان صلاتك سكن له والله ثم ينعلي ان صلاتك سكن له والله ثم ينعلي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكل وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ وَقُلْ يرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلْ يرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَتَفِرُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَفِرُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَاَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم وَإِنَّمَا يَصْبِرُونَ عَلَيْهِ وَاَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَصْبِرُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 صرا وتصرا وتفرق دخل المؤمنين وإخلاص من حارب الله ورسوله من قل ولا يحلب إن أرادا إلا الفسق والله يشهد إنهم لكارهون وليحبن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاردون لا تقوم فيه أبدا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أستعلت قوة أول يوم أحف أن تقوم فيه لمسجد أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه إلِجار يحبون أن يتقهوا <تصفيق> والله يحبون أن يتخفوا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى زُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به أَفَمَنْ اسْتَكْبَرَ يَا لَهُ عَلَى صَفْوٍ نَبْطٍ وَرِقْوَىً خُيُونٌ أَمَّنِ أم اسْتَكْبَرَ يَا لَهُ عَلَى شَفَا حُفْرٍ تَنْهَارِ فَمَهَا رَبِّي فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ انْهَارَ رُفُوفُ نَارِهَا وَمَا هُنَالِكَ الْقَوْمُ الضَّالُّ لا يَزَالُ بِنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ لا يَزَالُ هَيَامُ لا يريد كان في قلوبهم الا ان تفقا قلوب والله عليم حكيم والله عليم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حسنا في السووات والإنجيل والقرآن وعدنا عليه حسنا في والصلاة والدين والقرآن ومن أوفى بأحدِه من الله فمن أوفى بعهده الله فاستبشروا بليقكم الذي بايعتم به الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. abstaybun العابدون الحامدون السائحون الرقيقون الساجدون الآمنون بالمعروف. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالشَّهَادَةِ وَالْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عن أي والحاتمون لعهود الله فرسيل المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا وَلَقَدْ أَضْلَعْنَا الْجَاهِلِينَ وَلَقَدْ أَضْلَعْنَا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِقُبَلِنَّا أَذِنَا كَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ سَيْغْفَرُ الْرَّحِيمُ لِأَبِيهِ إلَّا عَمَّ وَعْدَهَا ياه فلما تبين له أنه عدل لله تبوا من وما كانت يسألون رهين لأبيه إلا أنما وجد على آله فلما تبين إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يبين لَهُم مَا يَفْتَرُونَ لين لهم ما يستقون إن الله بكل شيء علي إن الله بكل شيء علي إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم لَقَسَّا رَبَّهُ وَلَنَبِيِّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اسْتَبَعُوهُ فِي سَاعَةٍ عُصْرَةٍ بَعْدَ مَا كَادَ يَذِيّهُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لقد تاب الله على النبي والأنصار الذين اتبعوه في شاعة المسخة بعدما كاد يزيغ قلوب فريس منسهم ثم, ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رحيم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 رَبُّكَ مُصْطَفَى عَلَيْكُمْ أَنفُسُهُمْ وَمَنَّوا وَقَالُوا إِنَّمَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو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 حلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيرهم ضمأ ولا مصر ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون ذلك بأنهم لا يطيرهم همأ ولا نقض نصب ولا نقض في وَلَا الله ولا يطعون, ولا يطعون موت أن يغيظ الكفر فَوَلَا يَمَالُونَ مِنْ عَذُوٍّ نِيلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ يَعْمَلُونَ صَالِحٌ وَلَا يَصُوُونَ مِنْ أَيِّ يَمِينٍ كُوَّةَ أَوَلَا يَمَالُونَ مِنْ عَذُوٍّ نِيلًا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ يَعْمَلُونَ <تصفيق> إن الله لا يضيع إِنَّ اللَّهَ لَا الْمُحْسِنِينَ ولا ينسكون نفقتهم صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون ولا ينسكون نفقتهم صغيرة ولا كبيرة ولا يفقهون واديا إلا كتب لهم ليجئوه وأحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفوا كف. فلولا نبر من كل جرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نبر من كل جرقة منهم طائفة تَكَفَّفُواْ قَوْلَكُمْ وَلْيُنْذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَأَوْاْ إِلَيْكُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَرَوْنَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَجِدُونَ فِيكُمْ غِلْظَةً يَا الذين يغلونكم من الفساد ويجدون فيكم الغوا ولم ان الله مع المستكين ولم سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا ولهما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه فَأَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَرْشِدُونَ وَهُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَوَّزَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاکُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَوَّزَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاکُم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله لَقِيَّ أَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَعْلِيٌّ عَلَيْهِمْ عَنْتُمْ حَلِيٌّ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأُوْفُوْ وَحْنٍ لَقِيَّ أَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَعْلِيٌّ عَلَيْهِمْ عليكم بالمؤمنين وَأُولُو الرَّحْمَنِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا وَقَالَتْ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْضِ الْعَظِيمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْضِ الْعَظِيمَةِ